تُخافُ عليكم عذاب يومٍ حيِّ وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُنَّ أَشْيَاءَ أَهْمَ وَلَا تَعْتَمِفِ الْأَرْضُ مُفْسِدِينَ فقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آب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 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما تنفيقي إلا بالله وإليه توكلت وإليه أنيب